يقول أإنك لنا المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإننا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فقل رفعه في سواي الجحيم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 115. والفوز العظيم 116. لمثل هذا فليعمل العادلون 117. أَمْ خير النزلا أم شجرة الزقوم 118. جعلناها فتنة للظالمين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 ولقد ضَلَّ قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ